الحمد لله المتواني عن القداد المقدس عن المطاعس والأرضات المتمزي عن الصاحمة والأبنات رابع السماء الشداد المطلع ونازم للقنوب ومكوه من قوات الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلق وَبَتَقَ الْأَسْمَاءَ وَشَعْمَ الْحَدَقَ وَهَقْصَى عَدَدَهُ بِالشَّجَفِ مِنْ Amen. Ah uh -huh. And do rováme, I <laughs> know